ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال المألف رحيم الله تعالى باب جامع الترغيب في الصلاة يستعليسين تصلاة دل يستعليسين يباكي كل مني يباكي وبه قال حدثنا يحيى عن مالك عن عمي هذيركي أبي سهيل بن مالك عن أبيه أبيه بكوري أنه صنع طلح بن عبيد الله بن مغلي عن عمي هذيركي أبي سهيل بكوري اخوي سهيل كبج عيسى نافع بالله الاله مافع برك بيرنبالك بشويه الكشنابجي مالك, مالك بن عمي عامر مكور وياي قال وخوي انا هو سميع والمغلط الحب بن عبيد الله يقول ايش هو الجار رجل اللي بييد من كاس اليما بن عود البري من برطال هي قاضي يا ابن العربي يا منذ لي غير قد حير وضمام تنصع لبه منك لورنج لي الهبر يساعد لبكر تمام لا رو بكر جديدين وما حيثه يراه لكن يسعه يها الى رسول الله رسول كتابي صلى الله عليه وسلم اهل لجدم وذكر حق ابو رائد وكملها حفصاء والقاسم الذي سروا يسمع ويسمع لما صوتي وفي سروان قيس وران نفقه لاتيم فهمنا ما يقوله علي حتى ادرا الله سو دواعد فاذا هو ويسو يسال ويدي له الاسلامي في سماعه فقال له رسول الله وكيل صلى الله عليه وسلم خمس صلوات شنسرادويه في اليوم مالك والليل تامكي قالوا الره علي غيرهم ما علي الضهيده ما غيرهم غير خدميه قالوا ورب الله الا ان تطوعنا سميصه موياره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اصيه ابو شهر رمضان بشروط دانو غيره بشان غير فينا ليليه قال وخل لا مي الا ان تطوع الى سميسه تمايانه قال وخل ذكر الرسول صلى وذكر الرسول الله عليه وسلم شو شي الزكاه الزكيه فقال وخل الضم عند على ما ثم غيرها غير كان مرقص ما يقول هي قال إلا أن تطوع إلى سميسة المياني قال وحوري فأدبر غجل من فيباد والحال هو النكر يقول إليه والله ما أنك قارت لا أزيدك مكر إليه على هذا أرنكاس ولا أنقصك كما النقصة مني منه حقيسا منه أرنكاس فقال رسول الله الحري صلى الله عليه وسلم أفلحه قوليس إن صدقه ضرور شغي حديث إنو دمام بنفع لمتيها وحابة المامي بخاري يا مصلب وفسو إياهي walo laf dhiig yar ka dugnaatay laf dhiig rakawo yaduuna daday laki bukhari muslim bukhari ma khanninkaasi xadii oo qab ay ka taxay u liibane buudur sallallahu alayhi wasallam xadiiska wax loo darayshada in marxa saladaa waa wajibka inta ineena kabadnay shan taas ala wixii kasoo hareeray nooc doori han doode inuu qofku nadeey mooyaan oo لا تحوج واجب ان نذل من جماهير قومي الشرار الحق ضموا وحوار تدونايت اقاضوا ما خشوا الشيء دونا ان شاء الله وتو ارضت تعالى حدثني عمالك عن ابي جنات نسمه الله منك قول صحيح عن اعرج عنبه رضي الله عن رسول اعرج عاش قرس وسو عربي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله رسول كلي صلى الله عليه وسلم قال وحيدي يا عقيد الشيطان الشيطان ما قلت يا على قافيه الراس يا من الكيد كم من مدح ليس الله يذكر رج وي على طافية الراس يا احدكم من الكيد كم من مدح ليس قافيزه اذا هو يسكنه المرخص يحض ثلاث وقد يسدح بمنتموا يضربوا خطصري يرميا اه وي هو السادور هنا طوال اه يضرب خُدُ فريا مكان كل عقدة قلت كسميشيدا عليك الدشاره وحاها ليلو هارين باه هارين كو قويلو كيل افرود يسكهو فاذا استيقظ فيها ضو صوت وصو ذكر الله لا يحصو محل ضو حفر ليس عقدة قلت لا فقط ليس فينتوضا هدو يسيسو ان حلض وحفر ليس عقدة قلت غير فيسل الله دوت كذا ان حلل وحفر ليس عقدات بل تفكر صدح لي بويف ريى هو بالسر نشيط قل استرا في السرعان طيبا نفسي نفسي ثني واناك سنتي ولا حديك لا هو بالسر خبيث النفسي نفسي, نفسي. لفتي سياده خلسه كسلانه عاجسان او هابسنا يوتاهيا وياه حديث ابو هريره مسنوي صادم كتاب العيدين لبدي عيدود بو كتاب يحيى الفطر والاضحى ويعني وي عيد الفطر عيد الاضحى باب العمل عمل القلب وباب فيه غسل العيدين في غسل العيدين لبدا عيدود ميدودو ان لم يده ووندي جاي ان لو ضوا قفيما دحدودو اعدان لا سمييو وولي قامت تقيم تانك ورر معما والله في ولا ادابكم وهذا املا ذاك رامس الله ابيك ربابك وان هذا يوسفها ابو شيخ وطان مصوره قالها الا قديمه والله قيمه ابو كو هذا اي رقم كنت نا غدغلين اصلك يد حطينه تعريف منه وحميا العود اللي بقى لا كينى هو تاكر قرقه وخا سنقنق نق دا لي دا مسلكيده انه هو اها اي ود اصلكيده اها اي ود لا يأ الله وال كسل ما قبلها يع يا كسرغ وحولج المرااسب النغض وأوي وذ ومررااس أوضويان في بعض السرف في مقي مرييو سدرتيض وحوييا ووض وح الكجد ولو يقانوا دواء الظمي ووحلو يقانوا و ضم يقانو. وياارها يادون هو داء الكسرح وحيا لها كسرة وياده marka madamo iyo ay kaasi madamo meesha asalka ay wadaas markaa waxa loo bedelay waxa wayaan yada loo bedray markii deeltalkii iyo yadii ayaynsku عندك <متحدث> <متحدث> لو حوياً في المنطقة يمكن أن يكون هناك تعريف شيدا إذا أستل كيد مرقص حوياً و عيداً لكي لا يمكن أن يكون صديقاً لكي لا يمكن أن يكون حوياً وحوياً صاحب درغ المختار حويري عيد وعيد, وعيد وعيد سرنا مجتمعة ووجه الحبيبي يوم العيد والجمعة طويل فقال حوياً طوختي الى واجبيه اي حلغي لواجبيه ابن خضراني غيرت حيث المعمن اول عيد صلح النبي صلى الله عليه وسلم وعيد الفطر في السنه الثانيه من الهجره يديرو الرسول بيتو صلى الله عليه وسلم عيد الفطر بهايد سنه 2 الهجره هييد حلغا تقدر انه دائما الى وكديريه صلى الله عليه وسلم وايتالس واسيدا عيد مرقم واجبه من سأل <مشال> الله ومساء الخلافية أفر قول باكدنا ما أفر منها باكدنا قولك أبو حيو القرى وفرض حين بو قرى فرض حيوية شخصك السحر رجالة والنساء وغيرها قفيتين وينا وكبائر ويبو حيوية شيء ويجبك تغي قولك أبو حكو تغي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول للشافعي وقول للمالكية ابو حنيف يسو حقوقه وافرض عين مالك يقيم من نوافذ عين بكم تريم قول امام الشافعي وله هنا وافرض عين ويا قول كان مذهب ابو حارث الجهي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وتلميذه مقيم الجزيه ايوه مذهب الظاهريه وحا ان حزمي غير وكذلك مرخص حويا وحارث الجهي مذهب كاس امام السوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار وكذلك وحار رجحي الإمام السديق حصن خان القلنوجي في شرحه على صحيح مسلم رحمه الله تعالى وكذلك وحار رجحي شيخ الألباني بأي سونا مدفك رجحي وكذلك اللجنة الدائمة لأيضا مدفك أسير رجحي ويكون بديهين عبدالرزاق عفيفية عبدالله بن قعودي عبدالله بن غديانيه رئيس وشيف بن بازع الشيخ من العثيمين رحمه الله تعالى مذهب كأسوى فضوى كما في الشرح الممتع وكما رحويا في فتاوى فتاوية سلوكسة ومجموع الفتاوى ماذا بكأشتاوى رجحها يا رحمه الله تعالى لهم ماذا بكأشتاوى مذهب آه يحوى بذنه قوية الدلد الدليشن يوحكمي فصل لربك وانحر أي سل عيدا صل وأمر والأمر والأمر يقصد الوجوب أبر المعاصي اعلاه وعكسه في الدعاء التساوي فرق مع صوقها اذا هو واجب خاص waxaa kalee dirishadeen qorxa saxaw iyo annagu sallallahu alayhi wasallam uu daaweerigii kam uu isku meeraa wax uga tagay maalina waxaa kalee dirishadeen ciid iyo jumca haday si weydiin ka وحي الهين لا, لا يترك الواجب إلا لواجب واقعينه إياه واجب واجب بلغة تكرار المركة الواجب يتجم على الوحر مثل برنانك عقلي يقف كثور وواجب وندي. لكن الواجب هو إنه واجب هذه الكلمة ومسر إجماعها هذا المركة اللي هو فاكسنتين بيلا محاول مركة أشحوه إياه هذا محاول على المركة المركة الواجب لا يترك إلا الواجب فأعيدا نويد اليشارين صحيح مرتد الافر بدن الا لخه بيدريشدنا وحكيم اذا حديث في صحيح مسلم ومعطيه ايثري وحا وحا ويا اننا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان مسانه ذمكه حتى الحيهبه الا قطعها بي جاء الى لا صارنا وفيعتزلنا المصلى صلاه وكيرنيا المصلى مش اللي ودخل يافغار يا ما مش اللي ودخل ومن سحبير المحل وإرادة الحال وحويه قانونه ما كان شي لكن عبرنا له في الصراط ومكان لا لا مجدي لا مكان كان قد اذا الشيخ وعليه يا سيدي الحسن خان القلوزي رحمه الله تعالى وحليه هي. امر كان ضر كلى امري واحد كفهمي مفهوم المخالفه انه يرهقنا من باب الاولى يجبه با. ودام الضمر شلو الزاميه انه تغان رجل ويبقى سيد الريجين ادلة فرضان الا لخباء و فرض الكفايه ابو بعض الشافعيه في المغني وصن قديه ا و وانا سيده مرخص حويا علماء كلامه معاصرين تكيدنا اي رضيحي لازم الدائم المرابع وحي شاكي ان فرض كفايه هلينا وشيخ من بعده رئيس كانوا فوضوي الله بن قعود اا مش عبد الرزاق عفيف و هو كديده ما هو ديري ان المرخص هو واجب المرخص علي اكيد هو واجب حويا مذهب كحنا بالده يا بعد الشافعيه وحقي طبعا فرض كفايه مذهب حويا لواءنا وركاس مذهب كصدحات وحويا مذهب كصدحات ما افر افر مذهب ابو جدره واسطح مذهب ويا افر مذهب كصدحات وحويا ومذهب الشافعيه والمالكيه وحقيقه ما وصلنا من كان هذا براء الله عليه ساده عمره بيدري شدر وحير هل عليه غيرها بوجه kelbigu muxuu oran waayay horku waxa wayaan ciidamooyaan ciidamo xubnaha ruuxa iyo raa'i waayay jiraan idan waxay tahay waxa kaga jawaabeen waxa hukaayato xaalweeyaa haddii marka wax la weydiiyo kaliya marka subax weeyaan salaadaha marka subax weeyaan ee santa siyaam marti la taxxisinayo la taakeed baa la taxxisin khraayo wala akiniy biinahay marka madami ka aqigin waxyalaha kala qan iyaga la akiniy marka taakeedka dadkii baa loo sheegay mooyaan demasho waxa ka muuqatay dahay inu hawiyan idin waajiba haddii dhidi marka ee adilada marciilay filiya nususta qol kaasa adu xugbadan adilada badan ahaysta saddadku idii u dharaal qayb ku dhacday mooyar ha tago wafdaha yula deeyo asiga marka waxa فضح دغولو بين شفتي مرينا الشافعي حق سنه دي وجود عينية مروه سلم مؤكده ملهم شو قرن مذهب ك علمي الشافعيه تبقي كيده waxay qaban fardo fi saaya اذا حويا لاما اوران كره جمهورته waxay qaban wasna maakada lama orankabo فالاوران sida ku sheegaya حديه waxaa wayen ملبه الحنفيه قلبه خسر حاي او waxaa waye وقول امام الشافعي راعي او حرابلدي قيبا كملى الى روتيميه بنقيديه وحنابله حقي ويه ايي رجحين وجوب ايرغا ان تاسو دن حقا هطيم مرتي او قيب حنا حقنا يوصو غوستو فففاي شاتيلي حرابلدي حقنا يوصو وخويا غوستين مخا حر اسن ماكن رخ جمهور باخدي جمهور قبا هي لهور قروك جمهور باخدي وايه مرخان وليي هانكان انو خدسان كواجب واجب واجب لا يكون العلم عند الله إلهي ربنا سبحانه وتعالى لأن سأسى المدى لذلك يحبون الناس أتصر بنا الشيخ وحد بثل يحيى عن مالك الله سبيع غير واحد أهل وحد فرصة ممغلي ومن غرمائه علم ذلك المذا يقول للم يكن مهان في عيد الفضل عيد الفضل إيا ولن في الأضحى عيد الأضحى تون لدهوم آهلا مهان ولا إقامة أبقي بتانا مهان هذا من يقيم طول المجره منذ وقت زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلا مانت أنت مالك الحويري وتلك تأسيه السنة والسنة التي سنة أسعه لاختلاف الخلافون وكسوني في هذا الحي هذا عندنا عند جوحو كوضا نحاول هذه المدينة كوضا عندنا معناها هذه المدينة حدان الله اسكوا سري مركه اجماع ائمه الدين ما وما وحول الدليل ما مسمهاه ومساله خلافيه كل الوصول الفقهاء صدروا له ومساله خلافيه واحلاس واف خص المساله يذا الدلله السوقه الفرصيه ما دلله السوقه الفرصي وسط حماله وراخرا وكتاب كالسنه يا جماعه قياس وحد يدل ذاكرينه لكن سوق الدلله واف تاسوا يا جماعه يو السنه يكتب في جماعه القياس وحجه التكليف ياخذها اربعه قراننا وسنه مثبته هذه الامه الرابع القياس ففهم منه وحاول ادلله لسك خلاف سنهينا وسيدا قول الصحابي وكره قول الصحابي حجه ثم على الله صح ما لو يخالف مثله فما رجح قول الصحابي وياه وحكموا مرخص حال لسك اسل سك الخلاف سنهي اجماع خرافي الغاشدين وحكموا لسك خلاف سنهي استغنى اجماع اهل المدينه وحكموا لسك الخلاف سنهي هل استصحاب الاصل وحلو يقامه وحكموا لسك الخلاف حيث أصلا هو أدل مختلف لكن فإذا كان يجب أن أدل مرحلة إنا للأدل من العقيمة وإذا سوقان تأيب حديثه جامل عبد الله في صحيح مسلم وحاصل في بدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبط وهي غير آذان ولا إقامة من ويع حديث كابتنا من حديث أبنال عباس رضي الله صلى الله عنه وحكوا سوا أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيدة بلا آذان ولا إقامة إيد الحكرة على الإقامة فقط المصدفة وكسر ومطايرة كاسوها إذن أ واي واحد بسري عن مالك النافي عن عبد الله عم بن عمر كانو حي يغتسل كي مديو مالك فرقاه و قبل أن يقدم انت لو كان يقرر الى المصلى بناكلو الله حاجه صلاه الا ان لو كان له اذا اثر روح خصوصا ابن بن قيب رحمه الله تعالى في زاد المعاد هذه خير العباد وحليه هي. هي. هي النبي صلى الله عليه وسلم تيسا كسو تحت هي ان ما سها ويان ام ميلك جلي ولو لو حديثه اكو سوبليه لو أو أنه مضمع ضعيف يجب على كسك لكن في هذا المدى أصدر خير من عباس في هذا المدى لم يجب أن يجب أن يجب أن يكون هناك أصدر خائم من عباس أصدر خائم من عمر ضوجه هذا إلا بالشيء ما في المصر يصوره ما أبو الأمر يأمر أن يستمر أن يكون بها في الصلاة أبو الأمر يرسول ما أبو الأمر حلنا لأكلنا مينا السافعين وحينا كان يخص نصف الليل بكسر بالله هذين كالكالبا اللحنة صاحة ولمن تقتلون حكدا والصحيح وبعد الفجر يحيى كدبيال باللبي في العمليه باب الامر الامر خطة خطة اللي يستغى يوبابيه بالصلاه صلاه قبل الخطبه خطبه الكهر في العيد اللي بده يجوز وقال الجمعه يسبق الاسييين وحاوية عيدو كيدا وحويا خطبهه دمبيسيه سبحاننا خطبهه في الرئسه وحدث يحيى عن ذلك عن شهاب الزوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وعمر سلمفشه الشهاب يزور التابعي الصغير ولياتنا التابعي الصغير مرق لنا ما ادى <تصفيق> يا سيده سحابي كوري يا رب مره حدي وا كان لي وحاول 72 لكن تونس سحابي كوري يا 70 جرعه و 2 سحابي كان وحاول 20 جرعه وين بس لاحدفين مره وا مرسل حديثكم الله الله عليه كان روح مره وا الشيخ عمر الناكيل مباشره قالوا يقعدوا إمام ابن الشهاب لفتيسة إمام مالي بنا وحموك فرحة فقد روى الشياخه عن ضلابهم كمان طول زهري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي كي تخذ يوم الفضل مالك عيد الفضل هو تخذ يوم الأضحى قبل خطبة خطة كور حديثي صور مرفوض صور أي صور من حديث عبدالهم عمر في صيح البخار وفي صيح المسلم وحدثني عن مالك أنه بلقه وحسوقه من بلاغاته بلاغاته وصحيح عن القول الراجح لأن أبا بكر وعمر كان وحين يفعلان ذلك كوني سلاسة مية قصلي بخارب أصوصى ريسى ومرفوع من حديث عباس رضي الله تعالى عنه أرباه وحدث عن مالك عم شهاب الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي عبيد بقي إسوحر إلى السعد بن عبيد الزهري باليلة أبي عبيد ابن أزهر نوى عبد الرحمن بن أزهر بن عوف الزهري باليلة قالوا حولي الشيط العيد عيد مع حقيقاتي ما عمر وخطأ عمر وخطأ معيسى فسأل لأ أول شيء الناس كيف أخذ بذيه قالوا حولي إن هذين لبذني يوقني وعلى مما الموت وأنها مم رسول الله رسولك أو صلى الله عليه وسلم عم سيابه ما صنقه ونهي رسولك عليه الصلاة والسلام آه. والله ما معلوم صومكم نهي رسول عليه السلام يوم فطركم ما له وما لك تعرفون من صيامكم صومكم ولا اخرك الله يوم ما يوم ما ما تاكلون العلويسي فيه مالك لك من نصكم عرفت اني جوع عيمه نصكم عملكم عمل وما نقول طلاقها درعنا ولا ود الله عليه جوع عيود لو اديس لي قضا قصرته قل ان صلاتي ونصكم قضا قصرته طيب إذا قد عمل له هذه السنية مصوصة وكسوينتها النبي صلى الله عليه وسلم في حدة مداعوح لها خذوا عني مناسككم أي أعمالكم أنا شعرنا ويهوى مالك الملكة عنيسي الملكة سحوية دور عيننا لكن وأدحياني للعني آه دور عين العنيسي اللهم استعان طالب عبيد وحويري فما شهدت العيد عيد باخيقاتي مع عثمان معفان فجاوي من وفصل الله وتكريم فمن صرفوك وحيف خطبوك ذهي وقال وحوري إنه, إنه قدي السماء وحايدين صوتوا لمن لكم ذلك في يومكم هذا يوم مالي في نمتنعه إيدان لبعيده فمن أحبقوا فجعل هذا ومن أهل العالية مرها وحاوية توليها شطتك الدقن كميدا أن ينتظر الإنو السقين الجعل هذا الجمعة الجمعة فلينتظرها السقه ومن أحبقوا فجعل هذا أن يرجع الإنو فقد أذنت الله وأنه فصحيه مهي سيتك رسولك أبا صلى الله عليه وسلم فالخ اللي يا جمعة يعيد اسك سوى يا مرخاس ما هو يا الدور شي مرخ يسلم على صوري بالعضو الاستاسي داير انا رب بيكتب له حيره ها ولا شي قاعد وحيد ووسو صوره شيرني مرخاس حويا سيده دا صلاه و الظهر مقصور ولا قابيمه بس صلاه صلاه مستقل لحدي صلاه مستقل اللي يداه دور شي بيش والظهر مقصورة هتجل إلا أهم ما يرى لنقل إسراء العيادة مختلفة عليها من نقل أي دواء السعوة كلي أصدقنا الحصول على الإسراء مرفوعة أبو من حديث أبو, أبو داودي بن ماجه هي غير كله أبو ماجه إذا استمع العيداني في يومي جمع هذا يمنح أصحاوي عيد السنة اللهم السلام عليكم الله يا محمد قال أبو عبيد بحريري مخدر ها ها قال أبو عبيد بحضرين. ثم شهيت العيد عيد مخطي قاطي مع علي بنبي الطالب وعثمان عثمان محصور وحاول يصور له هيره داركيسي محصور ما يصور بقارك الله يكبت يقوله بيسي وأدركيسي ويهان بقارك يكبتين ويقول بيسي برقة سحاول يكبت ليه برقة علي جو بن مرخان لا تشكدي وييرمكاس وقتياز حويا حاتميده هذا الشيء جوج عثمان طلحه بن عمير الله ابو يوبن مرق علي توين قول الليل ليس مرخ دليس عثمان الخوارج بهايم شريبه محت المالوه القريه قادويه ان شاء الله فجاء ويبن فصله ويثمان صرفه فجاء علماء يبن فصله ويثمان صرفه وكبحي فخطبه وخاصو خطب ذي باب الأمر أمر ليس أمر أيوب بابيه باب الأمر أمر ليس أمر أيوب بابيه هي الأكل عرتان قبل الغدو وإنته اللوكا ليكور في العيد عيدا وحدث ريحيا عن مالك عن شاب عروتا عن أبيه أنه كان وحا يأكل كيونة. يوم عيد ما عيد الفضلية يأكلوا كيقنا يوم عيد الفطر مالي عيد الفطر قبل أن يغضروا ذلك اللي كور وحديثه صار من حديثه أمس من مالك صلى مرفوعة في صيح البخاري وحوه يا نبي صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مالك عيد الفطر ان ذلك اللي نضيق وحبا حولي وأنا نضط التميدي ذلك أفضل بلسو ولبا تنا ويترانك ترسل روانا ذو عمتو لك عيد الأضحى يروات كلها يسا وحديثني عن مالك عبد الش علي سعيد مصيب انه عن سعيد مصيب انه أخبره هو أرهمي. ان الناس بدته قالوا بالأكل هيا يمروا يمروا يوم الفطر مالك عيد الفطر قبل يا قبل الغضب يك الله هذا مالك وحوري ولا ارا عمر ذلك ارتا اسعى الناس بدته بده انه يحيي هذا وقتنا لرقبه عيد الاضحى, الأضحى. وايه الله المستع وعليها ثغلا ابو ماذوي خيدو بابي في التكبير والقراءة في صلاه العيدين تكبير يقرأ هذا برقم 20 لواء الصلاهود عيد عيد الفطر و عيد الاضحى حدث لي عن مالك عن جوره بن سعيد المازليه عن عبيد الله من عبد الله بن عبد الله بن عثره بمسعود عن عمر الخطاب أن العمر وخطاب سال ابا وقض الليل بما كان محو هي قروتي كوخري به ما قال رسول الله رسولنا صلى الله عليه وسلم في الاضحى عيد الاضحى والفطر عيد الفطر فقال وحور ما كان وحا هي قروتي كوخري بي قال في القران المجيد بوخري واقتروت الساعه وان شطر قران اخرجه بص الواحدي صحيحي. في صحيحيه وقال المحوي اللخدي بارك اسهدا وقال كان واحد كفانت سماده وحكميده ان لو اخريو صوره صافيه صورته وحوي مرحله الصحويه وقت طلبه الساعه وشق القمر وحكى له صلى الله عليه وسلم صوره الجمعه اذا جاءك المنافقون وكو اخري فحكى له سو قال صبح اسم ربك اعلاه هل اتاك حديث الغاشيه وكو اخري كنت والله كالي واي معناه كل ما يمضي الله امام شيء وإذا وردت العبادة متنوعة يؤتي بكل ما قد وردت وحدثتني عن مالك عمافيا عم مولى عبد الله بن عمر أنه قال وحوري شهيد الأضحى عيد الأضحى مقرقة والفطر عيد الفطر مع أبي فغيرة فكبره تكبير صيف الرجعة الأولى رجعة ظهر صلعة تكبيرات قبل قراءة قراءة دكور وفي الآخرة تضمن خمسة تكبيرات شن تكبير قبل قراءة قراءة دكور حديث صوم رفوع صاري في صلي أبو داود قال المالك الحوري وهو الأمر عندنا أمر هو السلوية أكثر وصامة قبلنا لإله وقبلنا لقاء الله جيد برقى تقبيل قانا والسلع يذنا اللهم استعانوا عليه الضفل يذنا وحاولي رق رقعد وهو رشادنا صلى ليمن رقعد ضمنه حلى ليمن أيها حاولي رقض ضمنه قال المالك الحوري قال المالك الحوري في الغجر ان كو وجد الناصه دفيهره قال مالك خوري سيدا جولي لنكو وجد الناصه قعده هره وحا وياا 7 7 نسان اكتوبر بالخوره قال مالك خوري سيد رجل لنكو وجد الناصه دفيهره قص اللي صرف يكتب يو يوم العيد مالك عيداه انه لا يرى عليه انه صلى الله يرى عليه صلاه في المصلى لا يرى منيه انه لا يرى صلى يرى يا آه. بل كسوحه انه يسغ لا يرى عليه انه يسغ لا يرى ما ارقيه عليه سلاطة سلاطة في صلاه صلاه في المصلى بنا خلوكو تكريو اخو حوي هلكا لغتوكريو انو كتكدو ملي وخ صلاه مرخص حويان اني ولا في بيتي يقول لي ستوانا وانه يسغ الى صلاه دو تكدو في المصلى يسغ اسكدي شيخو اني ونا ارقيه لكن غيبو كي لياو فكلاسيكي <تصفيق> <تصفيق> كان ما يروح كورساميو كله ولا استعمال علماء او في بيت يقول اسلوبك عربي اذا كما تاي انه لا يرى ما ارخى عليه دوشيس ان يقول يا في المصلى يقول في سوره اي فانا في بيت يقول اني سوره وين لو دوت في المصلى بلا كل أو في بيت يقول انسلم عربي ذلك اردت بارقه باس وحباته ويكبر تكبيرا سبعه الضوجه ففي في هي يكبر سبعه الضبجه هي الاولى قبل القراءه فهي الضبجه الاولى وتظهر قبل القراءه قراءه كره و500 في الثانيه طلبات قبل القراءه قراءه اكبر تكبير قص شرط عنها وبدنا تكبير تام فصحوي تكبير تكبير الاحرام ستضوال الكبر جيران شم تالله تكبير marka halkaas waxa weeyaan wuxuu sheegay sheekh wax salaada inaan lagu lahayn laakiin hadduu tukadu way uppa maanta wax diba mare laakiin nuqmal abu sheekh wuu yiri madabtiisna waa saantaa qaleenaya sheekhu uu qaba salaada waxa weeyaan diin lagu hortagay ciidada qof lagu malabu qaba dana wa fa لذلك قال مالك و يحيى و أدرانيسا و ردودة و كورها يا شيخ مسألة و التي تكون خلاصين يقف في عيد و هي كتكتب ماذا يفعل المحوصة منها مالك يقول سنة موضة قبعا هذا شيخ قبعا أفرقوا بكل أجل المسألة أفرقوا هذه القصورة قبعا قلوا بأسيبه قبعا وايه قلوا بحيدة مطلقا و لكن الحرام بطيجة بإنه مرحوصة و ينسوا إلوتو كذلك walax ay muddo qow la guleeyay haye qaraan qolada waajibka wax qabsay oo waajiba ku fee qaraan walla waasuma la qaba qolaba aduu tafsiir qobay galiyeen aduu almihiin waxa soo xumo xulasho weyn hayo wadad ku midowday wax hayda hayd laba qadood buu tukayaa hayda laba qadood uun أي tukayaa hayda haye allah subhaan wa sallama ahmad yashaq murahiib alghaweeyhi ay qadawiyan abdullah almasuudiy sufiyani si yaas oo otramo goroysa ugu aanan taaska wax haw iyo may daafso mucuusku leeyaa afar gacan oo soo maaha kaana ma waxa way sidii jumcada kale weeyaan afar buu tii debbaaban wuu abdulahim isxuudi iyo sufia althul iyo rayaq khofa sayqo fuu xalafyada ansooona nabayta miil halfiyada ma lahad daktarigu abuutirci salati saladi laga tugu baabiyay qabla ciid qabla ciidada labada ciidood وبعد حي دمدي وبعدهما يعي دودود معنى عيد الكور والصلاه صطات كل باه يا دمدي دسكبايو طلبت حي تمشل يقول لي شو ما يغري رخص البلاء خلص تقف حي تمشل في حوايا القلعه شيخو حسين بعمل في القضاء كما في صرح الممتاز وحو قضا ت حي تمشل والوج في قراوه قبا واقول لكن ان سغني قولك اس واضل مسوته ومرنيو ان صحاها جزاه الله شيخ واسيد وقبا وله اجر اجر ما رصغن وحاول المستهد السهد فأصابه فره أجره وإذا أخضعه فره أجره واحد أجره شيخ ليه المستهد لكي وحاول يأطوك ولقع خلق بذيه أبدا سعونه قياس فوت ما شيخ يساوه إلا وار فقيه يساوه سعون يأذون لكي أقول أهجبه إنسان لكي أنا أخبره عليك محدثت لي يحياء المالك النافع داويد كما ذو يترمى لين البلقنام أصابه لكي وحاول يدى عناف مروي مدبتي الله يرحمه دوره جري الله بن عمر لم يكن الله يصلي كيف في يوم الفجر مالك عيد الفجر قبل صلاه الصلاه الكور ما ولا بعديها ده صون حديث البخاري لا صوصار بس نو صوصار سو مرفوع حديثه وحدث لي عن مالك انه بلغوا حسوا قال ان سعيد كانوا يغدو كيك كان اللهاء الى المصلى بناكه لو توكريو اه وكاشه واي كان يغدوك الله إلا المصلى بلّاك اللّوّتك ليّ يا أهلا يا الله إلا المصلى بلّاك اللّوّتك ليّ وحوّي أموك الله بعد أن يصلي الصبح الصباحين تجده كدّم قبل طلوع الشمطي على دونتين السوم بحي الكهر حالك أمرك قبل الصلاة العيد لكن لا أقول شيئا يا إسوك باب رخصة فصح حالي إسقوا فصحيب البابية في الصلاة صلاة قبل العيدين لماذا عيدوا الكهر وبعده ما يدّونه وحدث لي يحيى على مالك على عبد الرحمان بن القاسم انا انا له بها القاسم وقاسم من محمد بن محمد وانا بكر الصديق واياه عيشه دوه قاسم كان حي يصلي كيتو قبل ياخذ ويترك لي كل المصلى بناخ قلت كذا يا اربع ركعات الله سيام بالبلبلس واياه عدود بتكن وحدثني مالك عن هسام العروة عن أبيه أنه كانوا يسلكي تكذا يوم الفطر مالك عيد الفطر قبل صلاة سلاة الكهر في المسجد مسائك وكتو كنجلي ومالك يدق بك من سيطانه أولك أمرك قبل صلاة عيدي بعدها ملتو كنجرها ومسالة خلافية وحكو جدا أفضل طولبا وكو جدا أفضل طلاق القول كما وجماهير وأهل العلم السلاة أي قبانه وحاوله أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها بيطبان قولك أسواء قولك إمام أحمد رحمه الله تعالى إيغيرك ويطبان وعن الجواهير تسبب ذيه من الصحابتنا جابر عبد الله يكميذ أيه اللهم استعان عبد الله من عمر العاسي عمر الخطاب يركض ربنا بيكميذ وحاول قولك اللبانة iyo taraf way bananaay qablahaa wa beddaha labadaba ilaa sumaysay way bananaatay qor wad lu subayd iyo Anas fulumaaliga ayaa laga sheegay qawlka sadaxaad uu xuq qabaa qablahaa ma bananaay baddahaa uu حنيف hada qabaa oo waa qawl hanafiyye iyo wa madka Abu Hanifa sidii uu qabo weeyaan iyo Sufyanu Thawli raka wuu fawtna sidii ay qama weeyaan الله اكبر بابو شكر باباي سلام يا واسيده في المسجدي وحوقبا بالشاعتي اييصحي ملخا هورتهن اسا في غير المسجد ايتahayob بانان ايساهينا ان لا سنويسن كريم بو قبا ظفريد قاسو غاليا اوكر هنا واسيده ملخا سحويان قح سنان قبلها ولا بعدها ان سنل غريكنا اللهم الا تحيى المسجد ايتahayob ويانو مساي حد لو بحيث المسجد كبنائي هذا الدليل خارجها تلمامية سلاوحة تلمامية الإمام ابن هبيرة الحنبري رحمه الله تعالى كتاب في صلوية أنه إجماع وعلمة الأوعة واختلافهم كتاب في صلوية أنه مجلة كوحو كغور غمية كوبا صفحة الله وبقول إيا اللح حقا ستكتنا والإمام الشافعي في الأنب ويسونا كغور غمية مجلة كلابا صفحة الله وحاول إياه أخر وبقول سياشا وكذلك امام الشوكاني في سيد الدرغار مجلد الكبار صفحه 100 وقال افرتني صدح وكذلك حكاور رمي اللهم استعن عليه ثغلان صاحب فقه السنه شيخي السابق رحمه الله تعالى مجلد الكباس صفحه 305 وتطابق لي عفوا 1507 يشان وحكاور رمي النووي في شرحه على صحيح مسلم مجلده وحصص دحات جسكي 200 صفحه وحويان محالا الله مستعان صفحه بقريا فخت لي الكو وكذلك لموارد فوري في تحفه الاحوذي في شرح على تلمذي سنه مجلد 2 صفحه هو يصدح بقريا وحواملها تقديم ايكو رحمه الله لكن رقم حديثه هو يحيى 507 صفحه هو هذه مره اضوء ائمده اس او بن الاسئله لاوي كتلمن في شرح الممتع كاور ابن القيم في زاد المعاصف صدح بقريا قال له وايه مرخوه ان تايه يمكن ضرن بيعربوا سلمامل ومرخص حوي ان على السنيسان تين ابن رشد القرطبي كتابي سو حكمه ورهمي بدايه المسجد والنهايه المقدس لسنا جورمي انه حجز المحله سماه حويان وحويان المحله بالاصرفته جسد الىه وشوره فوره بجلك صدح صدح بقوله شم مهلهاس هذا يقول ان تاين كان وقت ايها دعييه مره قال قوله قاجح الله يسنف قبلها ولا بعدها اللهم لا تحرص المسجد درس ونفهم كيف كسوخس ليوم الدين سياس عمر الله والقدو الايمان امامكن وكلموا بيوم العيد مالك عيد وانتظار وخطبه, وخطبة خطبه للصبح وحدثني يحيى على مالك وحوتي مبطي السنه الصمد وحي كنتي التي الصمد اصل اختلاف فيها خلافنا قصري عندنا في وقت الفطري وحول وقت عيد الفطر يا الاضحى ان امام يخرج صبح من منزله يقول يوسف صبحي قدر ماشي قدر ماشي قدر يبلغ ماشي قلت وقد ماشي المناشي قدوا المناشي يبلغ و صلى الله عليه و على و قد حلت الصلاه وصلاهنا ايقات معنا مرهد الاسراء و بدره ان تمشى تغيطان كده وا الى وحا و كان مقناده انت وسو سكنوا غلغيس كسو سكنوا مشى غاريه مرهد وقت الصلاه دبا قال يحيى وحوري وسويل ما لكم بالايد يخرج رجلنا والسلام على امام امامكم عيسى تكله لهما و صماده يوسفين و كبحه قبل ان يسمع الخطبه خطبته انت و نجلتم بكور وإنك مقياع نصمها خذنا مرقى صحويا مقياعك فقال وحوري لا ينصر في لكب حتى ينصر في الإمام إمامك الله وكب حيوث واجه معها الله حيوث اللهم السعادة. كتاب صلاه الخوف صلاه مرخص حويا مع فسد وقت كتاب صلاه الخوف صلاه مرخص يعت على سد وقتي هلك وان يا دين يا اسكفير وخط التمام يا شيخ جريء وحويا حديثا كتكم بوك التمام من الجلي واهل حديثه هل حديث مطور ديال الوسع علوم الخوف مرخص اللي تشكل يوه وخط التمام يدونا مرخص حويا حل سيفه كلمه لكنوا ادوسه ففاضل سنوت ما بدور واتور قاعد يحسوا حو وياه اا imam ku u isaaga yaas wad halka ah ila kaleba kooxba laga dhiga koox maamarka la istaageysa xabad ragcada isu kale ayaan markaa xabad ragcada markay la tukan imamka isoo tillawad buu kici way ka goosnaayaan talaabad ragayuu dhameystiraan way iska tigiyaan yaa inta soo roosidna soo ma oo iska dhixiyaas oo dhixiyaas dadana ku suuginaa cada labaanka xamaysanayaan way soo gaariyo ilaatiyaas laga halmarbay ka dhixiyaan sifadaas waa mid hadii xaqna xulalno naga xigan ciidda laba saf oo dhaxerba laga dhigi saf markaa waxa weey imaamki iyo laba saf oo ku xiga imamka iyo safka ku xiga mar kii sujuudaan safka ku xiga wuxuu sujuudaya weynay isbeddelayaan oo safkii imamka ku xiga dib u baxaya safkii ugu dambeeyayna horey wuu soo kulayay imamka kusoo xignaya ragcada labaadna taas ku tukanayaan ama اللهم سبحان حل قله الجديه والمسالخ خلافيه وحقوقها للخير حياه ولو قدره كامله جماهيرها العلم ما يتزغه وطرا ووحيه قوام مزه ذات الرقاع صر في لحاد باو ايال الجديه الى حين ولو قدر يمكن ما يصمد كل شهاده اولد في قروب وحيه ما يصمد فيها افراد بوها قال وحيه الى وعلى القوادر قادجي واملف الجمهور تويه ونقص اعلان عصره صاص الصحف والورقاقود حضرهك على ما لدي كره مله قارب المصلى الطهوس حسن البصري ايو مجاهدي غسل برضله السلف الكامل على السده الكتبيه حديث قبل العباسه في صحيح مسلم دل الشذير واح وحويا صاد لقديق وافر قعدود صلاه سفر قلنا ولمرق قعد صلاه خوف قلنا وحبدر قعده حديثك اسوي كتغي دوك حديثك اسواب الشاذ الكليه حتى ايضا الدرقه ثقاله واحد يحيى عبد كسعه وحور انتسلح وقال يصدر بالله مرقيا هذا سأقول لي يا شيخ أنا صالح منه خوات عم من قفو ذلك كذلك من صلاة عم من قفو ذلك كذلك قفو أبيه وكوره مياه عم من قفو كوري وأبيه سلّفت إسخواتك خواته صلى أبوتك مع الرسول الله سلّ الله وعليه سلّ رسوله لأبي إسى يوم ذات الإقاع مالك الكرمه وصاحبك لها صلاة الخوفي صلاة المرقه عرسله لأن طائفة تنكو حي الصفر ويصفتي. وجاء معهم إيسا وصف الويصفة طائفة وحنا وجاء العدوي أذو مقابل كيسي فصل لأوتكي باللتيتي معهم إيسا رقعتنا عدبتكي رقعت ثم صوت قائمة تهنمين كسرنادي واتم يون ووطميس لأنفسهم نفتودها ثم صرفوا ويكا بحيل وصفوا ويصفتين وجاء العدوي أذو مقابل كيسي وجاء تطائفة أخرى فوحديك اللوي مادير فصل لأوتكي إمامك به بيقع الرجعة تحبيرنا عدو تقيه التي نقعد نصر بقية كهدي من سلاتي سلادي سأوهر سليل ثم طبت جالي سنفره منكسه ناضي واتم ويوقع بيسرتين لأنفسهم نفسه ذا ثم صلوا بهم ومسلام نفسه واسميكو معكم وعادو قدرون قبلها لحكينا وحدثنا للمالي عن يحيب الصعيد الأنساني عن قاسي بن محادم بن بكر بن سجير عن صالح بن أخوات أن السهل بن أبي حفم حدث صور فيما للصلاه الخوفي صلاه حفص انه يقوم وايل يستقل امام امامكم والحاله معه بعيسى ايت هي وايفه كوحه باصحابه كامله وضيفه كوح لمواجهه اي قاب سنته العدو عدو فايرفع الامام امام خضر ركوعا على شكليا ويسجد لسجودا للذين يكون معه بعيسى ثم يقوم كعيا الى السوء قائما ثالب بركوعا كادو صوبات او كسورار يا تاغمداس وا اتد ميو غدوه دبسيلوليان لانفسي دفتره ثم يصلي مورا ويسلامون خصليا وينصرفون ويكبحيا والإمام امام قره والحال على الامام امام قره طيبه ويحار يوجه العدوي هذا مقابل كيسه ثم يقبل وحسوق قابل الى الاخر الاخرون وكره الذي نقوا صلى يصلوا اتكل فيكبر يقبل وحو يوافع المضارع مجهول ار اخرون نائب فاعل ثويه وودان لو رخصي التي الذي القواصو لم يصلو أن تكري سيكبر وهو يكبر صليا وراء الامام امام خضداشيسا فيركع به بالركعه ركع عبد الركع لا ركوعا ويسجد سجودا اما يصلي وسلم الاخضر فيقوم له ويستغيا في الركعه لنفسه لفتوده ركوعا ركعه ثلباقيه ركعتي ثم يسلم ورا صف ظهر الكلمه وحدثني عمارك عن ناسع عن عبد الله بن عمر قال وحايد اسيره بالخليل ويحرسات الخوف قالوا وحور يجري يتقدم الإمام امامكم هريد وسوغلي والطائفه خوخه والحاله طائفه وضح ها والحاله موله حليبه قفل قال وحور يتقدم هريد وسوغلي بسم الله لاصف خبيه ها وصفه تحت على السفيل يتقدم الامام امامك هريد وسوغلي وبيلاه الصدقه كامله فيصلي مرخه صحويا و سكت يا بيبيغا الامام امامكم رجعه و توكل هلقوا قاعد يتقدم الامام امام خورس و جليه وطائفه كوحله و ري و سغليه ميلنا صف كامله وطائفه و اطفال فيصلي بهم توكلي الامام امامكم رجعه ان امامك وا مفرد وطائفه جمع سوما طيب ما شرط لها معضوف معضوف يا معضوف عليه الى فحاول ينجل عن نمذعية تقنية المفرنية لأسكمة طابقية الشرق معه فيصلي بهم الإمام إمام كالتوكين هي رقعة وتكون ضائفة قوحنا ويهان ومن هي كمن بينه ويشتدئيه وبين العدو عدو ذو لم يصلي كواس مرتوكين فإذا صلى مرخو التوكيه الذين كوي معه بإيساه رقعة رقعة مرخي فإبنكوا توكيه استأخروا يبدب لأب الحيان من كان الذين كوين بيشوذي لم يصلوا أن تكل ولا يسلمون من الصلاة من نقص نيان سفران واسفين على ويتقدم الذين كوينه ربما أسوه الدليان لم يصلوا أن تكل فيصلوا معه بعيسي اللتو كنيان فقعة حبارا على اللتو بعد أن ينصرف الإمام إمامكم أنت وقبحي كذب فيكون وهانيا كل واحدة متكسة ومن الطائفة تلينه لمضا كوحات كم بيذا اصلو كوتش كده يا حاريا خرجت له 2 ركضات فين شان هديه خوف هو اسمه عفسي عفسده اشدوه من ذلك استدان في صلوا ويتكليا رجال يوقون لقينها على اقدامهم لغوغو كل لينيا اور كوبانن ايغ اوغاديش فوشن مستقبل القمه قبلها يوقع قبل بالسن او غيدا مستقبليها يوم قبلها قابلسنا ما قال مالو و قال ناس و و لا راو بعض خيو عبد الله بن عمر حدثه انه كو رمي حديثهم الا على رسول الله رسول الله مو على صلى الله عليه وسلم معناها و تنك ودا و امامكي qolowalla distirti sawaxii samaynaan imamkii qolowalla istaag tuu samaynaan markii rag udbu laay tu kadaan kama hodo inta u dagdagaan ka biximaayare dib dibba u baxaan waxa sawaxii samaynaan لماذا أحمد الله صلاة وعليك وعليك وعليك لكن تأسوا الضرمة وهذه عنه إنسان اللي ينجلويا أما لكن هذه الفقرية تددوه بحساس لأنه كل شيء وإن الغمات ينتظرونها وبالتويا سيثنا الساسوكوة في صدح هذا هذيق عنتا للسؤال الجلالة وخدتا ما صلى الله عليه وسلم وحيري إن ألتحم القتاله فإنما صلاته من الإيمان والتكبير هذي داركو هلبوبه وصلاة وإشارتانية تكبير صدحنا الصفان الشيء من أفراد ذلك من أفراد وحوية إمامكم إنه وتوكيه كوح منه وتوكيه لأوارك عضوات كذلك ما تبعه بأسفل وإلا الله يجب أن يعتمدنا لأوارك عضوات إمامكم أفرق عضوات وإنه يقول الله وإنه يقول الله الصفانات وحدثني عن مالك عن سعيد الأنساني عن سعيد المصيب أنه قال بحرما صلى الله عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم أبو رضوه وعصر عصر في ما تكلم يوم الخندق مالك يخندق حتى غابة الشمس على هذه الليلة عن خندق أحزاب في إسيح مسلم الماما مسلم حقه بلاوكا حوي مابو غزوة أحزاب وهي الخندق وهي الخندق حتى غابة الشمس على بال و خويري حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خواد احب الى ماشي كو كلوكه كعلبيه هوايان وصبيته على المقلهليه حقيقه في صلاه الخوفي و ظلال عوالي مرخص اي و قيمه التكليو هوايان فعدو التكليو عدك النفط و تميسير وعيان لتاب صلاه الكسوف الله اعلم صلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم و وحي رشاد Well, I'll try to go ahead and try to throw in that. <laughs> <laughs>